بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سره افاد بأن الروايات التي تتضمن تعدد القبلة مخالفة للسنة القطعية بلحاظ أن الروايات الواردة في أن القبلة الواقعية هي الكعبة للبعيد والقريب بحد من الكثرة والوضوح بحيث يطرح ما يخالفها بل ذكر السيد الامام سابق كما قدس سره كما ذكرنا سابقين ان هذا النوع من الروايات مخالف للكتاب والانصاف انه لا بد من التعليق في المقام على امرين الامر الاول هل ان النصوص متعارضه ام هناك جمع عرفي بين هذه النصوص بملاحظة سائر الطوائف الواردة في هذا الباب وهي عده طوائف الطائفة الأولى ما دل على أن القبلة هي نفس الكعبة الشريفة لجميع المكلفين وهذا ما يظهر من حديث وهذا ما يظهر من حديث عشرة الباب الثاني من أبواب القبلة ألا وهو صحيحه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال إن لله عز وجل حرمات ثلاث ليس مثلهن شيء كتابه وهو حكمته ونوره وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل لا من أحد توجها إلى غيره وعتره نبيكم صلى الله عليه وآله. فيقال بأن ظاهرها أن البيت قبلة لجميع الناس قريباً أو بعيداً. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية. ما دل على تنوع القبلة وهو ما سبق ذكره أمس وأصحها هي رواية أبي غراء الحديث الرابع من الباب الثالث قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الدنيا ولكن قد يقال ليس ظهور هذه الطائفة في تعدد القبلة بدرجة ظهور الطائفة الأولى في أن البيت قبلة لجميع الناس فإن هذه الطائفه تحتمل احتمالا عرفيا أن المقصود بذلك هو أن القبلة هي الكعبة غاية ما في الباب أن المطلوب في فرض العدم مشاهدة الكعبة مراعاة جهتها المحاذية لها كإمارة عليها والجهة المحاذية المسجد لمن كان خارجه ومكة لمن كان خارجها والحرام لمن كان خارج الحرام ومما ينبه على عرفيه هذا الاحتمال استبعاد ان تتغير القبله لمجرد انه خرج من المسجد فكان في داخل المسجد قبلته الكعبه بمجرد ان خرج تغيرت القبله في حقه وبمجرد ان يخرج من مكه تتغير القبله في حقه فان هذا مستبعد بحسب المرتكزات المتشرعيه فهذا الاستبعاد صالح للقرينيه او صالح لصرف هذا الظهور واحتمال ان المقصود بذلك هو أن المطلوب المحاذاة للكعبه وهذه المحاذاة تتعدد بتعدد فرض موقع المصلي هذا الطائفة الثانية الطائفة الثالثة ما دل على توسعه القبلة فلاحظوا لاحظوا حديث اثنين باب عشرة من أبواب القبلة صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة إلا إلى القبلة قلت أين حد القبلة لا صلاة إلا إلى القبلة قلت أين حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله فإن مقتضى هذا اللسان فإن مقتضى هذا اللسان أنه ليس المتعين في حق البعيدي هو مراعاة عين الكعبة بحيث يمتد خط منه إلى بنية الكعبة، بل لعل المطلوب في حال البعد هو المحاذي العرفي. للكعبة، فلجل ذلك جاءت هذه التوسعة ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ومختضاه امتداد القبلة لأكثر من تسعين درجة الطائفة الرابعة ما دل على ندبية التياسر بالنسبة لأهل العراق فلاحظوا لاحظوا الرواية الثانية من الباب الرابع وهو باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمار ورواه ايضا صدوق في كتاب العلال انه سال ابا عبد الله عليه السلام عن التحريف لاصحابنا التحريف يعني الميل وأنه يحرفون الكلمة عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وما هو السبب فيه فقال إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرام من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة يعني الأنصاب أربعة اميال وعن يسارها بلحاظ وجود الحجر شنو؟ ثمانية أميال كله إثنى عشر ميلا فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرام واذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة فهذا ال... فهذه الطائفه من الروايات التي ان تمت دلالتها على شنو استحباب التياسر بالنسبه لاهل العراق ومن ولا هم كاشفه عن مراعاه جهه المحاذاه وان المطلوب التوجه الى جهه محاذيه عرفا للكعبه طائفه الخامسه ما دل على اماريه الجدي او الجدي الجدي الجدي هذا الـ ها البر الصغير هذا ها, ها البر الصغير يسموه جدي الكلام في الجدي باب خمسة من أبواب القبلة بلي صحيح محمد بن مسلم حديث الأول عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن القبلة فقال ضع الجدي في قفاك وصلي والرواية الثانية وهي ما رواه علي محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق قال, قال رجل الصادق عليه السلام إني أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل فقال أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدعي قلت نعم قال اجعله على يمينك وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك فإن, فإن هذه الطائفة الدالة على إمارية الجدي تصلح أن تكون قرينة على أن المناطن المحاذات العرفية للكعباء والنتيجة أنه يمكن الجمع بين هذه الطوائف المختلفة بأن يقال إن القبلة هي الكعبة غاية ما في الباب أن الشارع جعل المحاذات العرفية لها إمارة عليها بالنسبة إلى البعيد والنائي لا أن بين هذه الطوائف تعارضا مستقران بحيث نلجأ إلى تحكيم شنوء قواعد التعارض وهذا أيضا يساعده ما أورده ما أورده المرتضى في تفسير الآيات لاحظوا حديث الرابع باب ستة علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعمان بإسناده الآتي عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال معنى شطره نحوه يعني شنو يعني جهته محاذاته معنى شطره نحوه ان كان مرئيا وبالدلائل إن كان محجوبا ثم يتكلم عن بعض الدلائل عليه فبهذا يتبين أن, يتبين أن لا منافاة بين مفاد الروايات ومفاد الايه حيث إن المراج بالشطر هو الناح والجهه وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا هذا الأمر الأول الأمر الثاني على فرض التنافي والتعارض خصوصا بين الطائفتين الاوليين وهما ما دل على أن القبلة عين وما دل على تعدد القبلة بتعدد موقع المصلي فما ذكره السيد الإمام من أن الكتاب مع الطائفة الأولى صحيح فإن ظاهر قوله حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره مع نزول الآية على النبي وهو وهو وين كان في المدينة شاهد على أن القبلة هي الكعبة بالنسبة إلى النائي فالكتاب مرجح للطائفة الأولى على الطائفة الثانية وأما ما ذكره سيدنا قدس سره من هذه الدعوة الكبيرة أي من أن الطائفة الثانية منافية للسنة القطعية فهذا أمر غير واضح لماذا؟ لأن الطائفة الأولى مجموعها سبعة عشر رواية بعض هذه الرواية الدال الدال من هذه الروايات بوضوح على أن القبلة عين الكعبة هي أربع روايات وأما قسم من هذه الروايات فقد ورد في كلام السائل حيث إن السائل يقول للإمام متى صرف النبي إلى الكعبة فأجاب الإمام بعد رجوعه من بادر أو كان ذلك في يوم كذا أو كان في صلاة الظهر فعبارت تعين الكعبة وردت بكلام السائل وبعضها الآخر غاية ما يستفاد من العقد السلبي للعقد الإيجابي يعني مثلا تعبير بعض هذه الروايات من أن النبي صرف إلى الكعبة أو حول إلى الكعبة لاحظوا مثلا في الحديث الثاني من الباب الثاني قال إن نبيكم صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء أو في الحديث الرابع حيث قال وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة فإن هذه الرواية ليست في مقام بيان ما هي القبلة وإنما هي في مقام بيان أمر آخر وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوجه إلى بيت مقدس فتره من الزمان ثم صرف الى الكعبه فحيث انها ليست في مقام البيان من جهه ما هي القبله وانما في مقام بيان العقد السلبي اي ليست القبله بيت المقدس حينئذ وانما جهه اخرى الا وهي الكعبه إذن فبالنتيجه دعوى وجود سنة قطعية أي روايات كثيرة واضحة قلوا يا أي الدلالة على أن القبلة عين الكعبة بحيث تعتبر الطائفة الثانية مخالفة للسنة القطعية هذه الدعوى غير واضحة هذا تمام الكلام في البحث في الجهة الثانية جهة الثالثة بحثنا في الجهة الأولى في أنه هل الكعبة خصوص البنية أو أنها من تخوم الأرض لا لا إلى عنان السماء هذا كان الجهة الأولى وقلنا بأنه لا دليل على هذه التوسعه وبحثنا في الجهه الثانيه على ان القبلة التي هي الكعبه هل هي لخصوص القريب ام هي لمطلق المكلفين وهل هناك تعدد في القبلة بتعدد موقع المصلي ام لا تعدد كان البحث وين في الجهه الثانيه وقلنا بان الصحيح ان لا تعدد في القبلة وان عين الكعبه هو القبله لجميع المصلين حين يقع البحث في الجهه الثالثه وهو بعد الفراغ عن ان القبلتين هي عين الكعبه فهل المدار بالنسبه للمصلي البعيد على المحاذات العرفيه ام لابد من المحاذات الدقيقه فهل يكتفى بالمحاذات العرفيه الناشئه عن مراعاه جهه مثلا المشرق او المغرب او لا لا بد من ان يحرز المصلي انه لو خرج خط من جبينه لوقع شنو على بنيه الكعبه فهذا هو البحث في الجهه الثالثه وقد افاد سيدنا قدس سره صفحه أربعمائة وستة وعشرين من الجزء الحادي عشر ان هناك مطلبين المطلب الاول في انه هل المطلوب مراعاه عين الكعبه او يكفي مراعاه الجهه هذا المطلب الاول والمطلب الثاني على فرض الاكتفاء بمراعاه الجهة فما هو حد الجهة فما هو الضابط في تحديد الجهة جهة الكعبة فالكلام فعلان في المطلب الاول الا وهو هل المطلوب مراعاه عين الكعبة او يكفي شنو مراعاه الجهة فقد نقل سيدنا قدس سره عن مجمع الفائدة والبرهان الجزء الثاني صفحة 58 عن المحقق الأردبيلي قدس سره أنه لا يكفي مراعاة الجهه وأقام على ذلك عدة قراء محقق الأردبيلي القرينة الأولى مقتضى ان الاستقبال وظيفه عامه المكلفين ومنهم ومنهم النساء والاطفال واهل الباديه واهل القرى والارياف قرينه على ان المطلوب كفاية مراعاة الجهه والمحاذات العرفية لا أكثر، وإلا عليكم السلام ورحمة. وإلا فتكليف هؤلاء الناس بالعلامات الخاصة التي لا يدركها إلا المتخصصون من مثلا في هذا العلم. بإحراز صدور خط من جبهة هذا البدوي إلى جهة الكعبه من قبيل التكليف بما لا يطاق إذن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع وهو أن التكليف باستقبال الكعبه تكليف عام لسائر المكلفين هو ان المطلوب كفاءه المحادثات العرفيه هذه القرينه الاولى القرينه الثانيه ان العلامات التي ذكرها الفلكيون مختلفه وغير منضبطه واذا راجعنا النصوص لم نجد لهذه العلامات اثرا غير مساله الجدي وقد وردت اماريه الجدي في روايات ضعيفه السند ومختلفه ايضا فيما بينها وخاصه بالعراقي فاذا كانت المساله محل ياي الابتلاء يوميا بلحاظ الصلاه بلحاظ الذابح بلحاظ توجيه الميت إلى القبلة حال احتضاره وحال وضعه في القبر وأمثال ذلك فمع كون المسألة كثيرة الابتلاء يوميا ومع ذلك لم نجد في النصوص أثرا لهذه العلامات المذكورة لا في الأسئلة ولا في الأجوبة فهذه قرينة على اكتفاء المشرع بمراعاه شنو المحادثات العرفية والقرينة الثالثة عندما نقرأ روايات بني, بني الأهشل تعرف بني الأهشل منهم؟ بني الأشهل تعرف منهم؟ ما تعرفهم بالي الذين تحولت القبلة في موقعهم في مكانهم إذا لاحظنا شو القضية يعني صعبة نقرأ الرواية مثلا معتبرت أبي بصير حديث الثاني باب اثنين من أبواب القبلة عن أحدهما عليهم السلام قال قلت له إن الله أمر نبيه أن يصلي إلى بيت المقليس بعض ينكر حتى الآن بعضهم ينكر يقول أصلا ما كان هذا ما كان الحكي هذا هذا حق حك. حك بس نعظم بيت المقدس ما إلى صحة إن الله أمر نبيه أن يصلي إلى بيت المقدس قال نعم ألا ترى أن الله يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم نعم معناه إحنا اللي جعلنا إلا لنعلم من يتبع الرسول لان الكعبه كما يظهر من النصوص قبلة من قبل النبي يعني من عهد ادم وإبراهيم الكعب الكعبه هي القبله فامروا ان يصلوا الى بيت المقدس شنو؟ امتحانا واختبارا لهم والا فالقبلة المعروفه من قبل زمان النبي هي شنو هي الكعبه ولذلك في بعض الروايات اعيد الى الكعبه عبر بأن النبي أعيد إلى الكعبة يعني كانت القبلة هي الكعبة ثم أمر إلى بيت المقدس امتحانا واختبارا ثم شنوه أعيد إلى الكعبة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ثم قال إن بني عبد الأشهل اتوهم وهم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم إن نبيكم صرف إلى الكعبة فتحول النساء يعني قضية جنو سهلة ما قالوا وين الإمارة أكو خط يطلع من الجبين نحو الكعبة أو ما أكو خط ما قال أحد قال أكذا مباشرة وبقضية سهلة جنو تحولوا الى جهه الكعبة إن نبيكم صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين الإمام يقول أنهم صلوا إلى القبلة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين وفي رواية أخرى بل وفي رواية أخرى أنهم في أثناء الركوع اصلا ما تركوا الصلاة في الركوع هكذا صنعوا تحولوا أثناء الركوع في رواية أخرى هكذا بل هذه الرواية حديث ثلاثة عشر ملي عن علي عليه السلام لما صرفت القبلة لما صرفت القبلة اتى رجل قوما في الصلاة فقال إن القبلة قد صرفت وتحولوا وهم ركوع في أثناء الركوع شكسبه ها صح ده ده ده نقول نقول إلى هذه الدرجة أنها لم تكن بهذه المؤونه مسألة القبلة جهه تحولوا إلى جهة أخرى فتحولوا وهم ركوع إذن مقتضى هذه القرائن أن المطلوب رعاية المحاذي العرفي لا أكثر من ذلك إلا أن سيدنا قدس سره صفحة 431 أشكل وقال بأن هذا الاستدلال من قبل المحقق الأردبيلي استدلال باللازم الأعام لأن غاية ما أفاد في استدلاله أنه لا يجب مراعاة المحاذات الدقيه ولكن هذا لا يثبت ان القبلة هي الجهه او أن القبلة هي عين الكعبه فان هذا لازم عام فلعل القبله هي عين الكعبه ولكن الشارع اكتفى بهذه المحاذات العرفيه ولعل القبلة هي نفس الجه قال واما مقاله المحقق الاردبيلي من عدم ابتناء امر القبلة على التدقيق فهي في غاية الجودة والمتانة لكنها لا تقتضي الالتزام بالجهة والاستناد الى المسامحة العرفية يعني كيفكم المهم جهة الكعبة هذا لا يؤدي إلى هذا بل يمكن القول إن القبل بالإضافة إلى الجميع هي نفس الكعبة تحقيقا ومع ذلك لا تبتني على التدقيق ورصد وعلامات كما ذكره هو بل هي بمثابة يعرفها كل أحد ويسهل تناولها للجميع بعدين وضح شران يسهل تناولها للجميع قال أن يكون سبع الدائره دخلنا في مطلب هذا المتناول للجميع هذا شلو متناول للجميع آه. نعم وهم في الصلاة أن يكون المدار على سبع الدائرة أن يكون توجه في إطار سبع الدائرة وهذا ما يأتي شرحه غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين مو واضحه في الروايه انه كان معهم املاء شخص مالي الظاهر هذا